أذاب السعيير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم من طفة ثم من علق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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأنبت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 الامثال إن الله يفعل ما يريد.